التدادير كثيرة لكن إذا جئت تحصر جوالد منها يمكن أن نلخص بها نلخصها ونتكلم عنها وهي تبرز شيء تبرز القليل من الكثير والغيض من الفيض ومن يستطيع أن يشف تلك الأسرار والعلوم والمعارض التي هي تنزيل من الحكيم الحميد من يستطيع أن يصل إلى هذه الأسرار والشكم والفوائد التي حار فيها العلماء وحارفين الحكماء وكشف كنوزها أولي العلم وأولي البصورة والراجحون في التفاصيل وشروح الأحاديث وضيهم الحكم والإصوار والفوائد لكننا نستطيع النجمن في جوالب ثلاث ثلاثة جوالب مهمة هناك تدابير وقائية جعلها الله عز وجل المسلم في نفسه وتدابير وقائية جعلها من في فحبه ومن يقارنه وتداغير وقائية جعله له في أسرطه وتستطيع أن تجمع هذه الثلاثة الجوامل إما أن تكون في الإنسان في نفسه أو تكون في أقرب الناس منه وهم أهره ولوه والده وولده وزوجته ومنه من سلعنهم ومن يسأل عنه وإما أن تكون فينا المخالب وهي البيئة والمجتمع هذه ثلاثة جوال تبدأ بنفسية الإنسان هذه النفسية المؤمنة التي خاطبها الله عز وجل فأيقظها من منامها ونبهها من غفلتها وأرشدها من ظلالتها وهداها من روايتها هذه التتابير المتعلقة بالنفس تدور حول قضية حصاصة جداً وهي القضية التي تسمى بالواجع الديني فليس هناك سياج أعظم ولا أكمل ولا أتم من هذا السياج الذي وضعه الله عز وجل بينه وبين عبده سر في القلوب لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين ومات في الصدور الواجع الديني القوة الدينانية الرهيبة التي لو خل العبد معها تشد من حدود الله عز وجل ما استطاع أن يفكر فضلا عن أن تنكد له يد أو تنكدس جارحا من جوارعه لذلك تتحدى لحضن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الواجأة الديني قوة خفية في الإنسان وهي خشية الغيب وخشية الشهادة فخشية الغيب التي لو خلى بحرمة من حرمة الله عز وجل فإنه يتركها كما لو أنه على رؤوس الأشهاد وخشية الغيب التي لم تكون معها خائمة عين هذا الوازع الديني الذي تضافرت نصوص الكتاب ونصوص صنع رسول الله سبحانه وتحركه وتوقبه وتنبه وتجعله أمينا على ولي الله المؤمن وعلى الأمى من إماء الله عز وجل أن تخون أمانته او تضيع رسالتها ودينها وشرفها وعرضها وكرامتها هذا الوازع الديني جاءت نصوص الكتاب والسنة وتضافرت في إحيائه وإذكاء جدوته ولذلك تجد المسلمي في سائر العصور والدهور ينتهزون بهذه القضية في جميع العصور والدهور لم تجد أطهر ولا أنقى ولا أتقى ولا أفضل ولا أكمل من المجتمعات المسلمة حتى ولو فسدت المجتمعات الأرض تجد أقرب المجتمعات للخير وأحسنها وأفضلها بالنسبة لغيرها من اجتماعات المسلمين وكلما قوي باعث هذا الواجع وكلما قويت جذوة في النفوس كلما استحكم الإيمان في القلب وكلما عظمت الهيدة للرب وكلما أصلح الإنسان بعيدا عن مقارفة الزنب والتلبس بالعيد الواجع الديني هو روافض تغذيه منها الله في مؤمن في كل حد من حدود التي مضت معنا بل في كل شرمة من شرمات الله عز وجل لم تقرأ آية في كتاب الله ولم تسمع بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت فيه إشارة تذكي ذلك النعنى الخفي العظيم عند الله سبحانه وتعالى لو قدأنا مثلا بالنصوص في الكتاب والسنة كيف حركت في النفوس وازع الدين في اتقاء هذه الجرائم والبعد عن تلبس الجهينة وكيف أن القرآن خاطب لأحسن الخطاب ووجه لأكمل التوجيه ووعظ لأحسن الوعظ إن الله نعمى يعظكم به وكيف تنلأ كلمة عبك صدقا وعدلا تقينا الإنسان على هذا المنهج الذي ينفذ وينفذ بسبب ويتعب عنه حظم الله ميثة هذا الرازع الديني أنه يثمر شيئا ينتهي إلى شيء في الرازع الديني يثمر القناعة القناعة الذاتية القناعة الذاتية ينشأ عنها النصرة وهي من أعظم الأصواب التي تحول بين الأبد وبين حجود الله ومن حال الذي عنده واجع ديني وقوية فيه جدوة الإيمان والدين لا يمكن أن تقوى إلا بالإيمان ولا إيمان إلا مع قناعة فإذا حصل الإيمان وتم الواجع الديني والرابع وصحبه قناعة ذاتية عندها لم يستطيع أن يصري أو ينظر بعينه أو يمد يدم أو يخطوى خطوة إلى شيء حرم الله أجل وجل هذه الأمور كلها اجتمعت في عبارات النصوص الكتاب السنة أروع وأجمل وأجل وأكمل ما أن ترائم من خطاب يوجه إلى عبد أو إلى أنا لكي يحال بينه وبينه فرمث الله عز وجل اخذ حد القد... القتل جديدة القتل اذا اخذت جديدة القتل ونظرت كيف خاطب الله عز وجل عباده بتعظيم النفس المحرمة وكيف جاءت النصوص في القرآن تردي الواجع وتذكي جنوة في النفوس علمت انها اصطق عبارة واصطق كلمة واتم بيانه يكون في التوجيه وفي الواب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغذب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أي مؤمن يقرأ هذه الآية ويتأمل هذا الكلام من الله شكرا وتعالى ومن صيغا وصيغا القبوم لو كان أغنى الناس بالأرض وأشرف الناس وأعلى الناس لقل المؤمن نشره إن كان هذا المؤمن ومن يقتل مؤمنا ولو كان أفضل خلق الله ومن يقتل مؤمنا ما أ الله بين الناس لا بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا بصورهم ولا بإشتامهم ولا بمراتبهم ولا بعضاءهم من من يقتل أي كان ومن يقتل مؤمنا مؤمنا مكرا ثم عبر بالإيمان الذي هو حرم من صرمات الله في التقع ومن يقتل مؤمنا متعمدا القفل للجليمة والقفل لإزهاق الأنفس بدون حق فجزاؤه أي ليس له جزاء إلا هذا الجزاء وانظر كيف التعبير بالجزاء لأنه لما تأتي كلمة جزاء النفوس دائما تتشوف وتطمع فلما تأثي العقوبة في شيء يطمع يكون هذا مثل الصدمة فجزاؤه جهنم ما ليجزاء إلا هذا جهنم وهذا طبعا الوعيد الشديد في من قتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا يخلط إلا من استحل بالاستحلال يكفر وعنده الخالدين لكن لو أنه لم يستحب وتعنت يعذب إن شاء الله عذبه وإن شاء الله فرلاك فما دلت على ذلك النصوص وهما ذبها للسجنة وجماعة المرتكب الكبار فجزاؤه جهنم لم يكتفي النصر هذا خالدا فيها تصور مؤمنا كل ما النار طار فجعا منها كل ما جاء اسم النار سزع وخاف من الذي أبكى عيونا الصالحين وأسهر جهونهم في جوف الليل فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من جهنم خوفا من النار فإذا بالله أسجل يأتي بها في القتل هذه جهنم التي وصف الله أغلالها وعذابها ومهامتها وشدتها وبلاءها وكرضها فما رأت عين ولا سمعت أذن أعظم ولا أشد من عذاب الله في جهنم قال تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها ليس الجزاء فقط خالدا فيها وليس هذا وحده غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا قضينا الغضب ومن يحلم عليه غضبه فقد هو ولعنه ومن يلعن الله من تجد به نصيره أي انسان تصيب لعنة الله أعذب الله إياكم من لعنفه اللهم إنا نعذ بك من لعنفه فإذا أصيبت اللعنة ختم على القلب العياذ بالله إلا أن يتبارك بالله برحمته وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا حظيما فقط قف عند قوله أعدة وقف عند قوله عذابا نكرة وعظيما والعظيم من الله عظيم النفس المؤمنة التي تقرأ هذه الآية ماذا يشتف له ثم يخاطب الله عذابه في هذه الجليلة خاطبهم أفرادا وجماعات شبابا وشيدا ذكورا وإناثا ولا تغفل من الشر الذي يحرم الله إلا بالحق أسلوب ثاني من أساليب الزجر يقول الله تعالى ما قال لا تغفل ما خطم خطاب الحرق خطب خطاب الجماعة حتى يشمل طبقات يجتمع كلها ويشمل الصغير والكبيب أن تعلم أن العزيز والدلول في حكم الله سرع ولا تقتل النفس التي حرم الله العدد حينما يتذكر كلمة حرمة من أعظم الأشياء أن يقال هذه حرمة والحرمة لها حرمة ومن يعظم حرمة إلا هو خير له في ديني ودنيا آخر فكون الله عز وجل القتل ويجعل القتل لشيء محرم له حرمة تنفر النفس ومجرب ما تقرأ هذا الشيء تخصمت أن بينك وضيلك حواجز تنبني عليها التقوى ينبني عليها تقوى الله والخوف من الله ثم يقول الله عز وجل آيات ثالثة وَلَا تَغْفِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا قال لا أصلب النهي والذي يتضمن التحريب لا تقتلوا أنفسكم ما قال لا تلبحوا قال لا تقتلوا لأن القتل أعنى منذبها لأن ذكشكم بالإرجاع ولا. لكن القتل يكون على أي صورة يقتل قائما قائدا متجعا بسكين برمي كل يسمى قتل فلا تقتلوا أنفسكم تعديد بأنفسكم جعل الله المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة فمن قتل مؤمنا كأنما قتل المؤمنين من قتل نفس غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جنئة أمن أحياها فكأنما أحيا الناس جنئة هذا الأسلوب الرباني في النهي عن هذه الجريمة التي تتعلق بالاعتداء على النفس من شأنه أنه إذا قرأه الإنسان متأملا متدبر اقتنع للفكر وحصل عنده وراء هذه القناعة ما نريده من النفرة مما حرم الله وكون هذه الخطابات لاحق تشريع ووصف وبيان عاقدة وهذه ثلاثة الأسس ما اكتملت في خطاب ولا توجيه إلا كان له قطي بالأسر في النفوس فجاء الشكم بالتحريم لا تقتله هذا يقتضي التحريم وجاء الخطاب بوصف حال من قتل فالجزاءه جهنم خالبا فيها بوصر النشر المقتولة فلا تقتل التي حضن الله ولا تقتلوا أنفسكم هذا يدعى عند الإنسان تعظيم لهذه النشر المحضنة ثم ديان العاقدة فأنت حينما تنهى وتصدم منهي عنه كأن له حرمة وتصد أن اقتراف هذه الحرمة يعود بالعواقب الوخيمة والنهايات الأليمة إن ذلك ابلغنا ان كنت لفي رقاب النفوس تنزيل تنفيذ المشاكين الشديد فلذلك جاءت اصول هذه الجريمه في هذه الايات واما في السنه فذات الضمائر حديث كثيره لكن في على آيات القران في حد القتل في جريمه القتل الاعتداء على العقل العجز مع انسان بعد نفسه ودين عقله الذي هو نور يميز به بين الحق والباطل والهدى والضبال الاعتداء عليه بشرب المسكرات والمخدرات إذا بالقرآن يأتي بأبلغ العبارة وأفضق الإشارة ويهز القلوب هزة إلى الاستجابة والعمل بترك الخموة وإقلاع المسكرات وتجمد سبيلها يا أيها الذين آمنوا كون الآية تصدر بخطاق فيه وصف التشريف والتكريم لأنه لا يستجيب لربك باستجاب التامة الكاملة إلا أهل الإيمان ولذلك خصهم الله بندائه وشرفهم بدعوته يا أيها الذين آمن المؤمن ينظر إلى الآخر المؤمن الذي ينظر إلى الحساب إلى العذاب إلى الجنة إلى النار يا أيها الذين آمن إننا الخمر أسلوب الحصر والقصر كأنه يقول هذه الخمر ما فيها إلا كذا بخلاف أن يقول الخمر كذا وكذا إنما الخمر ابتدأ بها قبل الريتس والأوثان من الخمر والنيفف والأنصار والأجلام قبل الشرك ابتدأ بالخمر لأنها أم الخبائف ومن فقد عقله يشرك بالله على سوته ويرطد ويسب الدين وينتهك الحرمات ويشرك مثل الحرمة ولربما قتل أمه وأباه بالإلهة بالله فإذا انهي أم الخبائف فإذا به يقدمها إنما الخمر قبل قتل النفس أو قبل الشرك بالله عز وجل والنيسر والأنصاب والأجلام إنما الخمر والنيسر والأنصاب والأجلام رجل جاء بها نكرة والعرب إذا جاءت بالنكرة فإنها تشير بذلك إلى استغراق الشيء في الورس أي أنها الرجس كله لما تقول فلان رجل يعني جميع سفات الرجولة فيه فهما قال الله حم الرجس بجميع سفات الأرجاص فيها الأرجاص الخصية فليس هناك أخف منها ولا أنت منها والأرجاص المعنوية التي فيها الكفر بالله عز وجل وصب الدين وفيها قتل النفس المتحرمة يعني أرجاث القولية والفعلية كلها في الصبر إننا الخمر والميسر والأنصاب والأزام فيما يقول فعلا من عمل الشيطان والمؤمن بينه وبين الشيطان نصر لأن الله قال له إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وإذا علمت أن هذا من عدو من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الأمر باجتنابه ولذلك لم يقل لا تشرب الخمس إنما قال فاجتنبوه والمجانبة من باب أولى لا يشرب هذا المجانبة نقول جنب فنان يعني ما تصبح حتى تقرب منه بخلال ما إذا قال لا تشربها لأن قد يطني بها قد يتعطر بها قال فاجتنبوه فجاء النهي عاما الترك وعدم التلبس بهذه الخمرة التي حرمها الله ورسوله تشربوه لعلكم تفلحون كونوا يرتب الفلاح على ترك الخمر ووالله ما ترك الخمرة عبد لله مؤمنا موقنا صادقا مستجيبا لله عز وجل إلا أسلحه وعنده إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنثم من تهون؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بيانة الآثار السيئة للجريمة أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والله يريد القلوب أن تجتمع وأن تأتلف والأرواح أن تصاصة وكل نصوص القرآن والصنة تجمع الممين ولا تترقهم وتحبب بعضهم من بعض ولا تبغضهم ولا تبغض المؤمن للمؤمن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فما شربت الخمر إلا سب شاربها ولعن وقذف ووقع في حدود الله عز وجل وانتهفها في حدود الله انتهف وقال الله إنما يريد الشيطان يقاب بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنثم منتهون لما قاموا يصدكم عن ذكر الله جاء الله عز وجل بيوصيه خبيثين في القمر الأول يضرب الناس وفي ضاءة لحقوق الناس والثاني يضرب حق الله وفيه ضاءة لحق الله يقع بينكم الأداوة والضغطة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فجمع الله فيها بين الشرقين في بين الإنسان وربك في ميدان العبد وربك وفي نادينا هو بين الناس بين المخلوق وبين المخلوق والمخلوق بين المخلوق, المخلوق, المخلوق, المخلوق, المخلوق والخالد فهل انتم منتهون كيف العذاره الجميله والشوب الضراغ الرضي ما ملك الصحابه الذين من سمعوا هذه الايه الا انصاحوا صحابه عمر رضي الله عنه وارضاه انتهينا انتهينا ورب الارواح نكف على رقبتي وقال انتهينا يا رب انتهينا يا رب فاستلت هذه الخمر التي كانت محبوبة ومفتونة بها المفوس استلت بآيتين من كتاب الله استلت بالآيات والبينات أين الذي يأتى على معصية من المعاصي يقول له الواحدين أخي الله وتركه يقول له ما أقدر كيف الصحابة كان بعضهم يسرب الخمر والخمر من أشد ما يكون فضلا الإنسان أنا ولكن قال الله أتركه أتركه قال الله اجتنبها يجتنبها كمال الاستجابة كمال التوفيد كمال الإيمان في حد الاعتداء على الأعراف إذا بالله عز وجل يحظن شرمات الأرض في, في جينة الاعتداء على الأرض القولية والفعلية الفعلية الزانية فيها سورة ويجعلها أول كنبيه من الله عز وجل في سورة النور التي تعلقت بصفة من سفاة الله عز وجل. الله نور الصماوات والأرض إذا بنت استفتح بهذا الدنب العظيم والإذن الكبير وهو جرينة الزنا تأتداء العراف إذا بالله عز وجل يبين الزنا ولكن بأسلوب يثمر القناعة وأيضا يحصل منه الزكر والتخويف الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة اجرها اي كان شديدا او ضعيفا قويا او ضعيفا فجدد كل واحد منهما ما من اتكلته فما قلت عنه ولا تاخذكم بهمه رافه في دين الله فجعل العقوبه دينا لله الجوده اللي اختار به من الله, الله هذا الاسلوب فيكون اول شيء يعاقب على الذنب وثانيا يكون شكرا لله يمنع من الرائفه إذا به يعطي بلاله وقوله وليشهد عذابهما ضائفة من المؤمنين التشهير والتشهير بالعقوبة يؤثر على الفاعل مجمد ويؤثر على من يراه ومن رأى زانيا يجرد إذا كان ذكرا أو رأى زانيا يرجم قل أن يفارقه إلا وقد اتعه وليستطيع أن يرفع حجرا يرمي إلا وزدر نصر عن أن يفعل وخاف من الله عز وجل أن يرجم غيره وهو مثله وليشهد علابه طائفة من المؤمنين الزاني لا ينتح إلا زانية أو مشكة قيل لا ينتح يد... أن لا يطع ولا يزري لا يفعل اسمها إلا زاني أو مشك زاني من فصاق المسلمين أو كافة الزانية لا ننكحها إلا زان أو مشرق ذلك على المؤمنين جاء التحريب بعد هذا طيب هذا أسلوب من أساليب التنفيذ من الحرمة والذنب الجليلة في أسلوب الخطاب بالتحريب هذا بذكر العقوبة إذا بالشرع يزيد على هذا في تحريب الزنا بقوله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والله ما تأمل أحد هذه الآية بإيمان وصدق فيزني أبدا ولا تقربوا ما قال لا تزنوا والقربان من الشيء المهي عن قربان الشيء كما ذكرنا بينا السبب أبلغ من فعل الشيء من عن الشيء ثم قال الله ولا تقربوا ذكورا وإناثا لا تقربوا أغنياء وفقراء شرفاء وضعاء خطب الناس خطب الله جل أم كلها لا تقربوا الزناة طيب هل الزنى هو الفعل فقط؟ الزنى بجميع ثوره كل ما سماه الله ورسوله زنى ليبتقى قبلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهي الشمولية في معنى الزنا زنى العين النظر زنى اليد النمس زنى زنى النشي زنى القلب على ذلك هو ويتمنى والفرض يصدق ذلك أو يكذر فتتنتهي الجريمة الكبيرة وهي فعل الزنا واخترافه والعيادة هذا النهي لا تقرب الزنا هذا تفريح التعبير بالنهي التعبير بالصغة لا تقرب وهذا أبلغ في التخريب ثم ننظر كيف الله عزيزي يقول إنه التعبير بالصغة التوكيد والله لا نشك في شيء يخبرنا الله عز وجمعا أبدا لا نشك ولا ننتري فلا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيل فكيف إذا أكد الله ذلك بسيغة التوكيد هذه السيغة تحتاج إلى تأمر إنه الضمير عائد للزنا بجميع صوره وسائل الزنا وفعل الزنا كل ذنه كان فاحشة وساء الزنة فاحشة بالنظر الزنة فاحشة بالنمس الزنة فاحشة بالنشي الزنة فاحشة بجميع صوره الضغط يحسب انه فقط الفحش ان يفعل الزنة نحن هذا فرش ولكن ما علم ان الزنة فاحشة اذا نظر بعيني ولذلك كل من تكون عنده جرأة على ان يزني بعيني يكون من اهل الفاحشة فتجده جريئاً على حدود الله في نظره أولاً يطمس من عينه والعياذ بالله نوراً بصيراً ولا يزال ترتع عينه في حرمات المؤمنين وأعراض المؤمنين حتى يرفع منها نور الفراسة ولا يزال يرفع بعينه والعياذ بالله في حرمات المؤمنين يشهد الناس عليه أنه جانب بعينه يبدأ بخيانة العين يسرق النظرات ثم بعد ذلك من صلى الله عليه الصلاة تجد الفحش في عينه حتى لربما نظر إلى المرأة وهي مع زوجها وكسر عينه إشارة إلى الخنا والفجور وما يستحي هنا تجد من يذني بعينه ربما يسير في الشارع فلا على أورا من أوراة المسيين إلا أرسم المظر إليها ولا ينظر إلى بيت إلا وجدته خائما في نظري. ساحشا متفحشا في البصري ينظر إلى بادا البيت. ينظر إلى طاقة البيت ينظر إلى خلل البيت يبحث عن الأماكن الخفية بالحكة لربما لو وقفت بجوار السيارة يقوم بالسيارة يومنا ويسر يريد أن إلى الأوراة من أوراة المسلمين صاحش كل النفوس في جدها تنقطه وكل الناس بالذيب وتشعيذ المفوس منه تأتيه المرأة حورا من أوراة المسلمين وهو بائل أو طبيل أو في أي عمل من الأعمال جاية لمصلحة من المصالح فإذا به ينظر إليه سيكسر عينه تصرى الخناة والفجور فلا تملك الله إلا أن تكره ذلك الشيء الذي تريده من ولربما كرهت وخرجت من عنده وإذا صبرت خرجت بقلب مجروف لمقترف من فجود الله فيها ومحارب فتخرج من عنده من هذا الفاحش الذي لا يخاف الله عز وجل فيما يرسل النظر قم جاء إلى حورة تجده يسترسل في النظر إليها ثم تجد ذنى اليد وذنى اللسان اللسان يزني بالكلمات الفاحش بالدريئة بالتطلب على عورات المسلمين بالمغازلة يقلل أمل الإماء الله عز وجل يستدرجه الله الحرام إلا الفواحش والآثان فتجد الفاحشة في لسانه ولذلك قل أن تجد أحدا ممن يصلث لأذية النساء بلسانه وورزق القول السديد لأن ذنب النسان لا تجتمع معه نور الإيمان لا يجتمع لأناصية الله أسا وجد فتجده لا يوفق في حلاله ولا يوفق في قوله ولا يرزق القول السديد فتجده فاحشا في قوله حتى لربما يجلس مع بعض الإخوان فتجد ذلاك النسان واضحا لا يستطيع أن يتخكم كلا بل ران على قلوبه ما كان يكسب ما الله ذلك بما قدمت يداك لما كسبت أيديكم الفخش كذلك يقول إنه كان فخشة يعني الزنا فهو إذا تسلط على عورات المسلمين بالكلام لا يمكن أبدا أن يحرق لدون نفسي يردين الفخش إذا تسلط على عورات المسلمين بالمشي زنا الرجل يقوم بالسنة بالمشي فتجده يخرج في ظلمات الليل وفي مضام نغيية من أجل أن ينفذ على عورة من حورات المسلمين والمرأة الفاسدة والعياذ بالله تجدها أشحش ولذلك بدأ الله في الزن بالنساء لأنه لو أمكن لو أن المرأة استعصمت بعصن الله ما وقع في الحرم وما وقع الزناء ولذلك الزانية بدأ بها ومن كانت السرقة غائبا تأتي من القول ورجق السارق والسالق فقدم النساء بالزناء وقدم الرجال بالسرقة وكل اللَّهُ ما يُنَّاسِي وَمَا يُشَاكِمُ فالمرأة إذا تأذنت فأصلحت تحبث مع الخنة والفجور تجد هذا الزياب بالله متففشة مو تريد أن تسمح إلا كلاما جذيئا ساخطا وتستعذب في ذلك ولا يأتين يوم فتذرع فيه مرارة ما كسبت إِنَ عَازِلٍ أو عَازِلٍ ثم بالله عز وجل يقول إنه كان فافشة والفحش وفعل الزنا هذا فيه مقدمات الزنا فكيد بفعل الزنا الزعل الزنا الذي في الزنا والعياذ بالله فإنه هو العياذ بالله الفحش وقد بلغ الفحش غايته لأنه هي غاية الجليمة فتجده من صلى الله عليه وسلم فهو لا يتورر عن حرام من سيئات الفرج وإذا قال صلى الله عليه وسلم يصدق ذلك أو يكذبه في هذه الآية قل الله تعالى إنه كان التعبير بكامة التي تدل على الدوام والاستمرار انتصق الزنا لا يفعش ولا يمكن أن يفارق الزنا أفعش إنه كان فاحشة وساء سبيل ساء سبيل شاء طريقة من سلك طريق الزنا بكت عيناه وتقرح قلبه وإن نبيتب إلى الله عز لقاده قاده ذلك إلى سؤل خاتمة والعيال بالله وكما ساء سبيلا ساء طريقا فمن يزني بإناء المسلمين ويتعرض على عراق المسلمين يتعرض بعراق المسلمين ليبتينه الله في الدنيا أو يبتينه في الآخر أو يزمع له بين البكائين في الدنيا والآخر فمن تفلق على عراق المسلمين ويستدرج الغافلات ويستدرج النساء وأوقعهما في خبائلهم مكتوبة وأمنياتهم مكتوبة لا بد أن يتصاع شبيلا ولذلك تجد بالعياذ بالإله من يستمري هذه العادة وهذا الحال تجده في أسرع الأحراب وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيئوا إلى صحبها ولقد رأيت بعيني رجلا كان فاحشا متفحشا دليلا متفلطا عن عراض المسلم وجاءني أكثر من شخص يشتكي منه وكان معنا في الدراسة ووعدته أكثر من مرة ولم أستطع أن أقول بلغني عنك كذا وكذا إلا ما أستطع عن أتهم الناس ولكني ذكرت بالله ما ظهر لي من حال فما كان إلا أن أستهدع والصخف فوالله الذي لا إنا وغير ولا رب الشباه رأيته في خاتم خالف كانت خاتمة من أسوأ الخلافين وكان جميعا على استدراج البراء وضعفاء وضعفاء الصغار ونحن ذلك العياد بنا في السوات لا يحصل من يكون همل ومن أوراة المشيئ سهلة منهم من ابتلى من بالشروب الزوني منهم من ابتلى من بالشتاة النفس منهم من ابتلى من بالقائد بالفقر ومنهم من تبرم عليه ذله والعيادة بالله ومنهم من يطفع نور الإيمان في وجه ومنهم منهم من ساعة سبيلة سبيل ينتهي بالسوء والعاقل الحكيم لا يمكن أن يستدري جنصه إلى وقت السوء والعيادة بالله وساء سبيل نكرة ساء طريقا على أي كان هذا الزنا كذلك أيضا في جريمة الاجتاء على الأرض يكون بالزنا ويكون بالقف إن الذين يرمون المسطنات تعديد التوكيد إن الذين يرمون المسطنات الغافلات المؤمنات نعمه في الدنيا والأخرة ولهم أذاب العظيم الرئيد الشديد كون الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه الأوراة وإلى النساء الصالحات الغافلات المؤمنات ويغار عليهم سبحانه من فوق سبع السماوات لا يظنن أحد أن أعراض المسلمين رخيصة ولا يظنن أحد أن اللسان باب سلطان عليه الله سبحانه وتعالى حذر من حقوق الناس ولذلك تجد أن الأواقب الوخيمة في إراءة حقوق الناس أليمة في الدنيا والآخرة وجاءت السيغ في القرآن والسلة في المنهيات في حقوق الناس من أدلع وكل هذا وكلها بليغة ولذلك تجد مثلا الآن النبيمة نقل الحديث بين الناس يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبران وقال إنهم في كبير أما هذا كان ينشي بالنمينة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله له ارسى رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يشفع في الأولين والآخرين ولم يستطع أن يشفع في رفع العذاب عن من نعم إنما قال يخفف انتبهوا لعله أن يخفف عنهم عنهما ما لم تيدسه ما يفعل عذاب يخفف لأن ثقوق الناس هذه أمرها عظيم وهذا مذير من الله عز وجل إن استطعت أن تخرج من الدنيا ولم تسب مسلما ولم تتهم مسلما في عرضه ولم تتهم في ذكره ومنهجه وعقيدته وتخرج عن خفيف الظهر من حقوق المسلمين ففعل ذلك رحيمة الله وإلا لتندم وليطولن من ندبك ولتندمك من لا ينفع من ندب لألا أن يخفض عنه من ندبك فق من حق من حقوق الهدادة في هدى في القدس يقول الله عز وجل في الدنيا والآخرة فلهم نعنة في الدنيا ولهم نعنة في الآخرة صلى الله عليه وسلم وله أجاب عظيم التعذير وصف الأذاب بكون عظيم وكأن سائلا سأل ما هو هذا الأذاب العظيم يا متى يكون وإين يكون إذا بقي بيوم تشهد عليه ألسنتهم هذه الألسنة التي كانت لا تبالي بأعراض المسلمين هذه الألسنة التي كانت صفيقة صميقة حادة سنقوكم بألسنة الخداد هذه الألسنة التي لا تبالي بحرمة إذا به سبحانه يخبر أن هذه الأنف من المثلة أزمدت تشهد اليوم نختم على أصلاحه وتكلمنا أيديه وتشهد وأرقبهم بما كان يفسقون فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا ورد في بعض الآثار أن العبد يقول خينما يقوم عليه الشهيد من الملائكة يقول يا رب لا أرضى حتى تقيم عليه شاهدا من نفسه الله عليك شيء قد من نفسه فأنا سيختم الله عزيزيك على ثمه وتتكلم فرجه وتتكلم ججله وتتكلم يده في يوم يسوءه كلام ويسوءه ما يسمع فإذا به يخبر الله عز وجل أنه تشهد عليه ألف سنتهم بما رفعوا من حقوق المؤمنين والمؤمنات وذن يستحلوا من الله كم من أنا من إناء الله عز وجل سهرت ضيلها تبكي وأصبحت نهارها متقرحة القلب تشتكي إذا جبار السماوات من المظالمة فاتهانها في عربها وكم من طالب عند وعالم وداعية وصالح يبتن في فكري ومن لا يحسب أحد أن أعرب المسلمين خيصا وأن هذا اللسان الذي يرفع إذا كان هذا في العرب فكيف بالدين وكيف بالفكر وكيف بالمناج في أربيا جعل الله عز هذه الجرائم محل المقد في قلوب المسلمين gene ula chuhma ahad ahla akhlaq al-muslimin wa qawl sulukhum mushaddad wa fawr ittijahan mithl kitab al-rahsul jid mithma jaa fi kitab al-anzabaj wa min hona biyanu Allah al-azhim itta'an har kif hidda min hadha al-dham thumma ala ittiba' al-anwan Allah subhanahu wa ta'ala bi hidda al-sulb wa hidda هي من أدلغ ما تكون ألم ومن أدلغ ما تكون زجرا للفاعل وزجرا لمن يرى هذه الأقبار قبل أن تجد يقول بأحد العلماء يقول جاءني رجل كان مبتلى بالنشر والسرقة يقول والعياد لله العشر عنده مبتلى بهذا الشيء ونشأ في هذا الشيء يقول ما يستطيع يترك هذا قبل أن لأن الله سبحانه وتعالى أن يكسر قلبك بالزواجر والتنزيل وتعلم وتتعلم ومبئة ضعيفة فمتدع قال بالعلم صار يسرق الله بالعلم فصارت مصيدة ذكره بالله وخوه بالله عز وجل وإذا به يقوم معه سطيع مبتلى بهذا البلاء فشاء الله يوم من الأيام ان قال له موعدة قال له أنا أصيك لوصية وهي أن تحرس أن ترى سارقا تقطع يده ما السرابعين كتات به وشاء الله عز وجل بعض فترة وإلى به يقام حد سرقه فجاء السارق تقطع يده ورأى الدن ورأى اليد تفصل ورأى حال من قطعت يده فأغمنا عليه ومن بعدها لم يمجده إلى ما لنحق وقد وقع الجن فيها جده الله احلم بالنفس والله اعلم بما نفس العباد وهم اشهد هذه مش من التشفيعات الوارده واشياء النهي فيها ان ان تعين على وجود الواجب الديني جاءها الله عز وجل في التشفيعات التي تقوي الايمان تقوي تسلم بها عقيدة المسلم ويصلح بها عمله ونفس جوالب أخر جعل الله عز وجل فيها السلامة من الجرائم ونبه عباده على أنها علاج للجريمة والسبب في فرق الجريمة والسلامة منها والتي منها الإيمان بالله وإقام الصلاة والصوم والذكر هذه الاسباب كلها تقوض جدوى الايمان يتأثر منها أو ينتج عنها البعد المقارفه الجرائم والوقوف فيها سنتحدث ان شاء الله في الاسبوع القادم عن جوانب من التشريعات الالهيه التي تعانق الناس على قطاع الجرائم والوقوف في هذه المحرمات التي دلت النصوص الكتاب والسنه على تعظيم أمرها وعلى وجوب تركها والبعد عنها وصل اللهم عظيم والشر للك ونزقنا الطول السديد إنه ولي ذلك وهو الحميد المجيد الله سبحانه وتعالى أحسن الله لكم فضولة لكم المثوبة والأجر فضولة الشيخ قل السائل كيف يبرس الأب هذه المعاني من كره الفواحس وتنمية الواضع الديني وقلوب أبنائه وفض المعلم مع قرادة أسابق الله بسم الله الحمد لله على خير صلوة الله وعلى آله وصحبه ونعلى الله إما بعد أسطر قليلا شاء الله طبعا هناك جانب الأسرة وسنتحدث عن إن شاء الله نكمل في السوء القادم هي ما هي مسؤولية الوالد ما هي مسؤولية الوالدة ما, الوالد. ما هي مسؤولية الوالد ما هي مسؤولية الزوجة والزوج سنتحدث عن هذه الجوالب والأسلوب الذي ينبغي أن ينتهج مصر الله أن يخبر ذلك ومن استعد لشيئا قبل عدانه من أقول عقبة الحرناني لكن هو عد إن شاء الله او أوالي فيانه صبيبة الشيخ قلت السائل المسلم يذنب وارتفه المعاصي هل هذا يدل على أنه ليس له واجع ديني أخذهم من الله تعالى أصابقهم الله الناس اللي في المعاصي وهذا سنبه عليه على أشواله لمن يقع في المعصية هو لا إشكال أنه لا يقع في المعصية إلا جبعة من الإيمان لأن المجيش الله عليه قال لا يجل الزان حين يزمي وهو مؤمن ولا يشرب الخلح حين يشرب مؤمن فمن كمل إيمانه بالله كملت استقامته على طاعة الله بفعل ما أمر تتمنها عنه وزجر وأن من ضعف إيمانه فعلى العكس وعلى هذا لا شك أن الإيمان مؤثر في هذا وله أثر على صدوط الإنسان ولكن يسعى بالتلبس بالمعاصي على أحواله وهناك أسباب تدعو للمعاصي ومنها ما يكون من الشخص نفسه النفس الصيئة والهوى وغلبة, وغلبة الشهوة منصف الأمار بالسوء ومنها ما يكون من القرناء السوء ومنها ما يكون في بيئتي ولذلك في خبيث الرجل الذي قتل تسعة سعيد نفسهم أمره الصالح أن يترك العالم أمره أن يترك بيئته أن أخرجي لقال إن في قرية كذا قوم صالحين فأمره أن يهاجر وأن يترك القرية قرية السوء التي هو وفية وكان في ذلك يعني علاة له والسن أقرت هذا هذا يجب على أن أسواب المعاصي قد تكون بسبب البيئة وعاص الله العظيم أبو العاشقين أن يعصننا من الزلل وأن يوفقنا القول والعمل